احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم للمسلمين كفر السؤال عمن ترك طواف الوداع يقول هذا حججت متمتعا وبعد فراغي من الحج بأيام خرجت إلى الطائف وأحرمت بالعمرة مع أني لم أطف طواف الوداع عند خروجي إلى المقات ظانا مني أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد خروج النهائي من مكة إلى بلدي قال مع اني بعد هذه العمرة التي أتيت بها طفت طواف الوداع وكنت جاهلا بالمسألة فماذا علي طواف الوداع من واجبات الحج وفي الحديث قال أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت فمن واجبات الحج أن يكون آخر عمل المرء بعد تمام حجه أن يطوف بالبيت سبعة اشواط ثم يغادر بعد ذلك ومن خرج إلى الطائف أو إلى جدة أو غيرها من البلدان القريبة أو بعيدة بعد تمام حجه دون أن يودع لأي غرض كان فإنه يعد تاركا لهذا الواجب يعد تاركا لهذا الواجب ولا ينفعه أن يرجع بعد إنهاء مصلحته أو حاجته إلى مكة ليطوف الوداع ولهذا قول السائل أنه رجع بعد ذلك ولما أنهى أموره في مكة طاف الوداع هذا الوداع في غير محله لأنه سبقا سافر بدون وداع سافر تاركا لهذا الواجب والطواف الذي طافه للوداع في آخر الأمر لا ينفعه لأنه طواف بعد سفر بدون وداع فلا ينفع وعلى السائل أن يذبح شاة في مكة لفقراء الحرم جبرا لهذا الترك لهذا الواجب من واجبات حجه نعم. أحسن الله يقول إني أحبكم في الله يقول في بلدنا من يحج يعمل وليمة وأنا أريد أن أعمل وليمة ولكن شكر لله الذي أنجانا ووفقني للحج فهل هذا جائز الأصل في الأعمال المرتبطة بالأمور الدينية الأصل في ذلك أن تبنى على سنة وعلى هدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فينظر في ذلك هل لهذا أصل إذا رجع الحاج أن يقيم و ويدعو إليها الناس شكرا لله سبحانه وتعالى فإذا كان لذلك أصل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وإلا لا يفعل ما كان من الأمور مرتبطا بالقرب إلا باستناد إلى أصل من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم أحسن الله عليكم يقول لم أشترط إلا بعد ما جاورت الميقات أو جاوزت الميقات بنصف ساعة فهل علي شيء؟ الاشتراط يكون عند النية الاشتراط يكون عند النية إذا نوى اشترط بعد أن يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجاً يضيف إلى ذلك الاشتراط وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نعم صلى الله عليه يقول طلب مني أن أدخل مكة بدون ملابس الاحرام فماذا علي؟ هل أرجع؟ من أحرم من أحرم بحج أو عمرة وقد اشترط ولم يتمكن من الدخول مكة وتحلل من إحرامه لا شيء عليه لا شيء عليه تحلل من إحرامه ورجع وأما إذا كان لم يشترط فليس له أن يتحلل إلا بأن يذبح شاة لفقراء مكة حتى يبلغ الهدي محله وأما إذا كان لبس المخيط ودخل ثم رجع إلى إحرامه فإن عليه بلبسه للمخيط أن يأتي بالكفارة وهي فدية الأذى مخيرا فيها بين أمور ثلاثة شاة تذبح لفقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم أو صيام ثلاثة أيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع وهذه المخالفه نعم السلام عليكم يقول نحن إخوة من بريطانيا ولنا مسجد قام على منهج السلف منذ مدة والحمد لله وبدأنا تدريس أولادنا العلوم الدنيوية والدينية حتى لا يذهبوا إلى مدارس الكفار فما نصيحتكم لنا ولمعلمينا ومعلماتنا أوصيكم بتقوى الله عز وجل و مراقبته جل في علاه والحرص على النجاة بأنفسكم وبذرياتكم والله يقول قو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والأبناء في تلك البلدان بلدان الكفر عليهم خطر عظيم جدا وكثير منهم تورط ودخل في مهالك بل بعضهم دخل حتى في الكفر والعياذ بالله فعليكم أن تتقوا الله عز وجل في أنفسكم وتنظروا في أمركم وبقاء المرء في ديار الكفر مع ضياع الدين لا يجوز لا يجوز بأي حال إذا كان بقاؤه يكون فيه ضياع دينه أو ضياع دين أولاده فعليكم بتقوى الله عز وجل والنظر في أمركم امر الذريه من بعدكم ودراسة هذا الأمر وإذا كان البقاء يتمكن يتمكن معه من المحافظة على رأس المال وهو الدين للنفس وللأهل فيكون بهذا القيد وبهذا الشرط أما إذا كان في ذلك ضياع للدين دين الإنسان أو دين أهله أو ولده فالفرار الفرار والنجاء النجاء نعم حسن الله عليكم يقول إذا كانت صلاة الجنازة على أكثر من ميت فهل يزيد الأجر نعم إذا كان أكثر من ميت يزيد الأجر لأن الدعاء لا يكون لواحد وإنما لشخص لأكثر من شخص أكثر من واحد ف تعدد الجنائز في الصلاة الواحدة في تعدد الثواب والأجر بإذن الله سبحانه حسن الله عليكم يقول والدي أوصى بدفنه في مقبرة فيها ضريح تعمل فيه بعض الشركيات هل يجب علينا إنفاذ وصية لا لا تنفذ مثل هذه الوصية الوصايا التي فيها مخالفة للشرع التي فيها مخالفة للشرع لا تنفذ وإنما ينفذ من الوصايا ما ليس فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى نعم. صلى عليكم هذا يقول ما حكم من يذهب إلى المواسم الشركية بدعوة التنزه والاستمتاع بالألعاب الموجودة فيه؟ لا يحل ذلك الذهاب إلى المواسم الشركية من أجل تناول أطعمة التي تصنع في تلك المناسبات أو الألعاب التي تهيأ في تلك المناسبات لا يحل ذلك لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أيضا من التكثير للصواد أهل الباطل وأهل الضلال نعم. عليكم يقول ما الفرق بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر؟ جهاد النفس هو أعظم الجهاد. الجهاد جهاد النفس هو أعظم الجهاد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله هو الذي ينبني عليه سائر أنواع الجهاد ومن لم يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى لم يتمكن من أي جهاد آخر ولهذا يبدأ المر في باب الجهاد بالمجاهدة للنفس قد قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنا وإن الله لمع المحسنين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات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 تعال انت واخوك